فمن صاحب الدين الحليف اجيب اسمع اسمع اسمع فقلت احمد خير رسادة الرسلق قالت فمن بعده تصف الولاء له قلت الوصي الذي ارضى على زوحلق قالت فمن باع من فوق الفراش فدان؟ فقلت أذن خلق الله في الوالي عليه عليه يا علي ما عدنا غارت ولي الشاعر لشاعر اهل البيت المرحوم صاحب ابن عباد قالت فمن ذا الذي اعطاه ما قتيل فقلت من حاذر رد الشمس في الطفل؟ قالت فمن زوج الزهراء باطيمة فقلت افضل عاف ومنتع لي قالت فمن والده سبصين اذا غرار فقلت سابقه للشب فيه مهلي عليه بمعجيزها قالت فمن فاز في بدر بمعجيزها فقلت اضراب خلق الله في القول لي قالت فمن اسدل احدى يفوسها. فقلت قاتل عمر الضيغة من الباطلي اسمع اسمع شوف المرحوم شو قائل قالت فيوما حليل منفرى وبراءة فقلت حاصد أهل الشرك في عاجل علي علي الله الله. قالت فمن ذا دعي للغير يأكله. فقلت اقراب مرضي ومنتح لي. قالت فمن تلوه يوم الكسائي اجيب. فقلت افظالمك سو ومجتملي قالت فمن سعد في يوم الغدير ابيل فقلت من كان من اسلام خيرا ولي علي علي فيما الادى فيها الادى شرفون فقلت ادى لأهل الارض في النفلين قالت فمن راكع زكى بخاتمه فقلت افعالهم مضعن بالاسلين قالت فمن دا قشيم النار يصيمها فقلت من رأيه الكامن الشو علي علي علي بعدنا غيرك ولي علي علي علي علي قالت قالت فمن دا طهر النبي به، فقلت عليه في حل ومرتاح لي. قالت فمن شبهها أونا لحبيبه، فقلت من لا يحل يوما ولا مزلي. قالت فمن ذا غدا باب المدينة تقول. فقلت من سأله وهو الام ياسى علي علي طعت ولي علي فمن قاتل الاقوام اذنكتوا فقلت تفسيره في وقعة الجمل. قالت فمن حارب الارجاس افاسته فقلت صف في نتب دي صفحة العمل قالت فمن قارع الانجاس فقلت معناه يا من النهر وانا علي علي. ساعدني ساعدك علي. قالت فمن صاحب الحوض الشريف في غدا. يا الله يا الله. طاحق الحرم الشريك غدا. فقلت من بيته في اشرف الحول لي قالت فمن ذوي لواء الحمد يحمي فقلت من لم يكن في الروع بالواجل قالت اكل الذي قد قلت في راجلي فقلت كل الذي قد قلت في راجلي قالت فمن هو هذا الفرد سبحوه لنا؟ فقلت ذاك يا امير المؤمنين علي علي علي يا علي ما عادنا غيرك ولي علي علي علي يا علي ما عادنا غيرك ولي علي علي يا علي غيرك ولي علي علي يا علي ما شاء الله